بسم الله الرحمن الرحيم لا تجدن ناسا ناصعا ذا وسل الذين امنوا اليهود والذين اشركوا اهم الصهاينه اليوم يعتدون على مسجد كل والاخر وعلى مقدساتنا الواحد بعد الاخر ليروا رده الفعل من المسلمين هل هي كافية في موافها أن يهدم المسجد الأقصى اليوم؟ بل إن الصحف اليهودي الصهاينة في الكثير من مقالاتها تدعو للتعجيل بهدم المسجد الأقصى والسؤال عند المسلمين اليوم أي حال وصلنا إليه؟ وهل نحن مستعدون اليوم للتضحيه في سبيل مقدساتنا بأرواحنا؟ بجمائنا ليس فقط بأموالنا وكلماتنا هل نحن جاهزون هل نحن مستعدون أم أن التضحية من أجل الإسلام صارت نوعا من الإرهاب الذي يخاف الواحد منا أن يتكلم فيه يا أيها الذين لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل لنظر إلى أحوالنا وبلمحة سريعة لنعرف كيف أوصلنا يهود إلى هذه المرحلة من مراحل الضعف انظر إلى أحوال الأمة اليوم من الذي يسيطر على الإعلام العالمي من الذي تدخل في سياساتنا الداخلية من الذي يضخ الأموال من أجل إيجاد بعض بؤر الخلاف في بلاد المسلمين إنهم يهود ولا شك ولهذا ولهذا كثرت الآيات في القرآن أن سبيل النصر لهذه الأمة هو وحدتها إن الله يحب الذين يقاتلون يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم كأنهم بنيان مرصوص. هذه الأمة ما تعرف الفرق بين الجنسيات هذه الأمة ما تعترف بخلاف الحدود. هذه الأمة لا تفرق بين عربي وغير عربي كل المسلمون يد واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الحواء مثل المؤمنين سواء كان هذا المؤمن كان عربياً أم صينياً أم أفغانياً أم أفريقياً مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا سقط صاروخ على مسجد في أفغانستان فقتل المصلين حب المسلمون العرب لنجتهم لأن الإسلام لا يفرق بين عربي وأبغاني إذا سقط صاروخ أمريكي على مستشفى في السودان فقتل المرضى وسفك الدماء وهدم البيوت على رأس أهلها تعاطف المسلمون كلهم في مشارق الأرض ومغاربها هذا القرآن والسنة وهذا معنى لا إله إلا الله وهذا هو أصل الولاء والبراء أما الذين لا يعرفون ما معنى الولاء والبراء، فإنهم يحتاجون إلى مراجعة شهادتهم. اللهم إله إلاّه. جدي, جدي من زمان والصّابوي وأعمامي. جدي من زمان وصى أبوي الوطن قلهم الوطن أرضك وإلو يرقص الغالي إذا سرق جارك بكرا يجيك الدور يا عين بعد اليوم أبدلت نامي أبدلت نامي بحلم العصفور بيحلم العصفور تيوصل على حدود ويطير صوب الشمس تيفرد جناحه جود. بيحلم العصفور تيوصل على حدود ويطير صوب الشمس تيفرد جناحه جود. قالوا لحباب قالوا الأحباب رايح وين يعطيك قالهم حب الوطن في القلب موجود قالهم حب الوطن في القلب موجود أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.ذكر.net